عندك يا أخي بسم الله في كم موضع تكون الألف على الرفع أحسنت في موضع واحد وهو تثنية الأسماء خاصة فما هو المثنى لا نريد نريد الذي ذكرناه نعم هو الاسم الذي نحق آخر مفرده ألف هنون في حالة الرفع أو يهونون في حالة النصب والجر للدلالة على اثنين مثال ذلك الزيدان نعم جاء الزيدان أرفوع على مترفه الألف وهذه النون التي تلحقه ماذا يقال فيها عرض عن التنوين في الاسم المفرد زيد متى تحذف هذه النون؟ هذه النون الذي تلحق المثنى متى تحذف عند الإضافة مثال, مثال ذلك تبت يدا أبي أحسنت تبت يدا أبي لهب بل يداه مبسوطتان ولم يقل يدان أبي ولا يدانه ولا يقل بل يدانه مبسوطتان بل حذف النون. والنون تحذف ونوجوباً للإضافة فلا تجتمع مع الإضافة كما أن التنوين لا يجتمع مع الإضافة كذلك النون لا تجتمع مع الإضافة لأنها خلف عن التنوين فتأخذ حكمه عندك والنون موضع النون الذي تكون فيه علامة للرفع في موضع واحدة هو الفعل مضارع تقنية. إيه. تقنية. إيه. تقنية. نعم حسنت إذا تصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة المخاطبة مثال الأول تصل به ضمير تثنية فرفع بثبوت ثبوت النون فعل مضارع يقومان أحسنته ويضربان ويجلسان مرفوع على رفعه ثبوت النون والألف في محل رفع فاعل هنا ومثال على اتصاله بأول الجماعة تصل به أول الجماعة يقومون يجلسون أحسنته فالألف فاعل أيضا والنون على الرفع والمؤنث والمؤنة المخاطبة تقومين تأكلين تجلسين مرفوع على مرفعية ثبوت النون. فما هي ما هو الفرق بين النون الموجودة في الفعل المضارع وبين النون التي في المثنى؟ نعم النون التي في المثنى عوض عن التنوين في الاسم المفرد، والتي في والتي في الفعل المضارع على مل الرفع. هذا هو الفرق. وتلك التي في المثنى تكون مكسورة، وهذه تكون مفتوحة إنها تكون مكسورة أيضاً يقوماني في التثنى فقط وأما مع الجمع ومع المخاطمة فمفتوحة يقومون تقومين لكن مع المثنى تشبه تشبهها مع الاسم تكسر مع المثنى فقط سواء كان في الفعل أو مع الاسم وأما مع غير المثنى فإنها تفتح تقومون تذهبين تقومين تكون مفتوحة. وما هو الفرق بين الألف جاء الزيدان والألف نحو يقومان؟ أ عندك؟ الألف في زيدان علامة الرفع. أحسنت. حرف. الألف في زيدان في المثنى حرف علامة الرفع. والتي مع الفعل يقومان اسم في محل رفع. التي مع الفعل اسم في محل رفع والتي مع الاسم حرف لا محل لها لا, لا علامة الرفع التي مع الاسم علامة الرفع وهي حرف فهذه فروق للباد يحتاجها يفرق بين الألف المثنى الإسم والألف الفعل المضارع الذي اتصل به ضمير التثنية فمع المثنى كما سمعت علامة الرفع ومع الفعل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 والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء تقدم معنا الكلام على علامات الرفع وأن للرفع أربع علامات وهي الضم الأصل والواو والألف وثبوت النون هذه نوائب عن الضم وهذه علامات النصب فذكر رحمه الله تعالى أن للنصب خمس علامات زاد على الرفع بواحدة وعلاماته الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون هذا الإجمال فيها ثم ذكر المواضع للفتحة فقال رحمه الله فأما الفتحة فتكون علامة للنص في ثلاث مواضع في الاسم المفرد وقد تقدم الكلام عليه وأنه ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة فهذه حقيقة الاسم المفرد المتقدم ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة فما كان كذلك يرفع بالضمة كما تقدم وينصب بالفتحة ومثاله رأيت زيدا والفتى وهندا وتكون ظاهرة ومقدرة وتكون في المفرد المذكر وأيضا المفرد المؤنث. فمن يعرب رأيت زيدا؟ رأيت رفع الماضي. نعم. والتاظم متصل في محل رفع فاعل. وزيدا وهو الشاهد شاهدنا هنا. مفعول به منصوب. وعلامة نصب الفتح الظاهر على غير لأنه اسم مفرد. أحسنته. ورأيت الفتى. أو ضربت الفتى نعم وضرب فعل ماض مبني على السكون لتصالي من رحمة تحرفها سيأتي معكم إن شاء الله لكن نريد الشاهد الآن ضربت الفتى الفتى فاعل مرفوع علامة رفعه قصي مفعول به مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر وتقدم معكم أن الضمة تقدر إما للتعذر أولي المناسبة أو للثقل أو للثقل، وأما هنا فتظهر الفتحة إذا كان الاسم منقوصا أي بالياء إذا كان الاسم لرأيت القاضية تظهر الفتحة، فتقدر فيه الضمه وأما الفتحة فتظهر، فتقول رأيت القاضية، وكذلك أيضا في المعتل بالالف أيضا تقدر فيه لا تظهر رأيت الفتة كما سمعته. فعلى هذا الضم أو الفتحة كما تكون الضم مقدرة أيضاً الفتحة تكون مقدرة متى إذا كان الاسم معتلاً بالالف أو أضيف إلى يل المتكلم الفتحة تقدر في هذين الموضعين إذا كان الاسم معتلاً بالالف رأيت الفتى أو أضيف إلى المتكلم رأيت غلامي رأيت غلامي منصوب على متنصيب فتحة مقدرة. وأما إذا كان آخره يا أن الاسم مفرد إذا كان آخره يا أن فتظهر الفتحة رأيت الداعية رأيت القاضية رأيت الساعية رأيت الرامية فتظهر الفتحة للخفة فهذا هو الاسم مفرد وقد تقدم الكلام عليه عندما يعرف أدناية ضرب الله مثلا ضرب في علماء الله فاعل أحسنته مثلا ضرب الله مثلا مفعول به منصوب على بنصب التحضير على خلي أنه مفرد أحسنته هنالك دعا زكريا ربه بس زكريا دعا زكريا أحسنت دعا لا لا ما هو مفعول بفاعل كما قال دعا في علم زكريا فاعل هو الداعي وربه هذا اللفظ مفعول به منصوب على المتنصف فتح الظاهرة هناك دعا زكريا ربه فتح الظاهرة على آخره ورب مضاف لها الشاهد ربه النصب الفتحة لأنه اسم مفرد أحسنت قالوا جمع التكسير هذا الموضع الثاني تكون فيه الفتحة على على النصب وهو جمع التكسير وقد تقدم معنا تعريفه فما هو هو كل جمع تغيرت فيه صورة مفرده أحسنت كل جمع تغيرت فيه صورة مفرده عند الجمع تتغير وهذا التغيير إما أن يكون فيه إما أن يكون بالزيادة أو يكون بالشكل أو يكون بالنقص مع ما تقدم معكم زيادة ونقص أو نقص إلى آخر ذلك لكن هذا الإجمال هذا التغيير الذي في المفرد إما أن يكون بالزيادة فقط صنو صنوان أو يكون بالنقص فقط تخمة وتخم أو يكون بالشكل أسد وأسد إلى آخر ما تقدم فهذه كلها جمع تكسير لأن المفرد عند جمعه تغيرت صورته عند جمعه حصل له تكسير والتكسير في اللغة هو التغير فهذا أيضا كذلك ينصب بالفتحة وتقدم معكم أنه يرفع بالضمة رأيت الرجال والأسار والهنود فمن يعلم هذا أنت رأيت الرجال والأسار والهنود رأيت فعل وفاعل ساتي إن شاء الله تفصيل ساتي نحن نريد فقط هذا الذي هو الشاهد الرجال حون بي منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره لأنه جمع تكسير جمع رجل لما جمع قيل رجال تغير المفرد طيب والأسرة معطوف على والأسارة يقال الأسارة والأسارة جمع أسير معطوف على الرجال والمعطوف على المنصوب وعلامة نصبه فتحه وهو جمع أيضا تكسير والهنود أيضا معطوف على الرجال إذا كان بالواو العطف يكون على الأول إذا عطفت بالواو يكون على الأول جاء زيد وعمر وخالد وصالح كلهم على زيد لا تقول كل واحد عن الذي قبل لا هذا في غير الواو إذا كان العطف على كلهم تجعلهم على, الذي على الأول على الأول جميعا تجعلهم على الأول فتقول معطوفنا على الرجال والهنود معطوف على الرجال لأن العطف بالواو نعم منصوب علامة نصمه الفتح الظاهر على آخره والشاهد من هذا أن هذه الأسماء نصبت بأنها جمع تكسير ونصبت بالفتحة والأول جمع رجل والثاني جمع أسير والثالث جمع هند الهنود جمع هند فالستفيد من هذا أنه قد يكون جمعا مذكر وقد يكون جمعا لمؤنث كما في الأخير هند تجمعها على هنود ما فيه مانع كما أنك تجمع زينب جمع تكسير زينب زيانب تجمعها على الزيانب وكذلك فاطمة تجمعها جمع تكسير فواطم جمع فاطمة فالمؤنث يجمع هذا الجمع وكذلك المذكر وأيضا السبيل من التمثيل أن الحركة قد تكون ظاهرة فيه وقد تكون مغدرة الرجال والأسارة وأنكحوا الأيام منكم أعند من؟ فضل وأنكحوا الأيام أنك حفع الأمر والواء فاعل أبني على حد النون سات إن شاء الله الكلام عليه أبني على حد النون والواء فاعل نريد بس الأيام سنت مفعول به منصوب علامة نصبي الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر والشاهد الأيام هنا جمع تكسير نصب بالفتحة المقدرة نصب بالفتحة بعثنا عليهم عبادا معتنا في ان ماض وانا فاعل معتنا عليكم عليهم وعليكم لا عليكم عليهم معتنا عليكم عليهم نعم عبادا طيب طيب احسنت على حرف جر ها مجرور ضمير متصل مبني في محل جر والميم علامه للجمع نريد الشاهد فقط معتنا عليهم عبادا ام به هو هذا الشاهد مفعول به منصوب علامه نصمي فتح الظاهر على آخره هو جمع تكسير جمع عبد عباد عبد يجمع على جمع تكسيره هو عباد أو يجمع جمع تكسير على عباد احسنت هذا هو الشاهد قال رحمه الله انتهينا من الموضع الثاني الذي تكونوا فيه وهذا كله سهل إذا فهم الشخص الاول الان ما عدا هذا كله يعتبر كالتكرار وانما تغيير علامة فقط تغيير علامة لأن التعريف هناك تقدمت والكلام الأكثر فيما تقدم وأما هذا بيان علامة أخرى لما تقدم من الأسماء قال وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بأخره شيء فالفعل المضارع ينصب بشرطين الشرط الأول إذا دخل عليه ناصب أن يدخل عليه ناصب هذا الشرط الأول في نصبي بالبتحة وهو الموضع الثالث كما سمعت من موضع النصب الفتحة وهو الفعل المضارع بهذين الشرطين إذا دخل عليه ناصب والشرط الثاني لا يتصل بآخره شيء فينصب بهذين الشرطين أن يدخل عليه ناصب وأن لا يتصل بآخره شيء مثال ذلك لن يقوم زيد لن يقوم زيد أعجبني أن يقوم زيد فهذا فعل مضارع كما ترى منصوب لأنه دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء فهو منصوب علامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره والفتح في تكون ظاهرة وتكون مقدر لن يخشى زيد من أحد إلا الله لن يخش زيد من أحد إلا الله فهو منصوب علامة نصبه فتح مقدر منع من ظهورها التعدر وأما إذا كان مختوماً باليا فتظهر لن يقضي لن يرمي وكذلك إذا كان أيضا آخره واو تظهر لن يدعوا لن ندعوا من دونه أحدا فتكون ظاهرا وإنما تقدر معه إذا كان آخره ألفا فقط إذا كان آخر الفعل مضارع ألف قدرت الفتحة لن يخشى وأما مع اليا ومع الواو فتظهر لن ندعوا لن نقضي تظهر للخفة كما تقدم معنا قالوا في الفعل مضارع إذا دخل عليه ناصب كما رأيت لن يقوم أن يقوم ولم يتصل بآخره شيء تقدم الكلام على هذا الشيء فما هو هذا الشيء الذي يتصل بآخر المضارع فضل نون التوكيد أو نون النسوة أو ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء وخاطبة أحسنته فإذا اتصل بآخره شيء كنون النساء فإنه يبنى على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح، وإذا اتصل به ألف تنين أو, أو جماعة أو يا مخاطبة فإنه ينقل إعرابه إعرابه من الحروف من الحركات لا يش إلى الحروف. هذه الضمائر الثلاثة إذا اتصلت بالفعل مضارع تنقل إعرابه من الإعراب بالحركات إلى الإعراب. بالحروف كما تقدم في معكم يقومان يقومون تقومين انتقل الإعراب من الحركة إلى الحرف لأنها تصير مرفوعة بثبوت النون ومنصوبة كما سيأتي معكم بالحذف وكذلك الجزم فينتقل الإعراب فعلى هذا إذا اتصل به نون النسوة أو نون التوكيد يكون إعرابه محليا مثلا لو قلت مثلا لا يحل لهن كما قال الله لا يحل لهن أن يكتمنا ما خلق الله في أرحامهن لا يحل لهن أن يكتمنا معربا يكتمنا الآن دخل ناصب لكن تصل بآخر شيء دخل ناصب كما ترى أن يكتمنا واتصل بآخر شيء وهو نون النسوة فكيف يكون عرابه يكون محليا فتقول في عرابه أن حرف مصر ونصب كما سأتي معكم ويكتمنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل نصب هكذا يكون يكونو إعرابه محليا إذا اتصلت بهنون النسوة دخل عليه ناصب إذا اتصلت بهنون النسوة ودخل عليه ناصب يكونو إعرابه محليا في محل كما رأيت في هذا في هذه الآية وكذلك أيضا كأن تقول مثلا يعجبني أن يعجبني الوالدات أن يرضعن أولادهن أن يرضعنا أولادهم أيضا حرف مصر ونصب واستقبال ويرضعنا فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب وهذه النون ما محلها كما تقدم معكم في محل رفع نون النسوة في محل رفع فاعل كما تقدم معكم واضح وكذلك إذا اتصل به نون التوكيد يكون أيضا إعرابه محليا إعرابه محليا إذا اتصلت به نون التوكيد لن يضربنا لن يضربن زيد عمرا من يعرب هذا لن يضربن زيد amran تفضل يا اخي من الذي لم يعرف اليوم انت بدر سعيد انت متاخر ماشي ما يريد انت قلنا ما يريد اش تفضل لن يضربن amran عمرا من حرف نصب ونفي واستعمال يضربنّا في فعل مضارع مبني على الفتح. لا نون التوكيد تقدم معكم القاعدة المتقدم تحفظ أن نون النصف إذا اتصلت بالفعل المضارع بنيه على السكون ونون التوكيد اتصلت بالفعل المضارع بنيه على الفتح هذه قاعدة خلاص ترتسم في الذهن لنفسك تنتقل إلى غيرها الآن مبني على الفتح في محل نصب يكون إعرابه محليا كالحال مع نون نونيش النسوة تماما ونون التوكيد ما محلها من الإعراب حرف لا محل لها من الإعراب فنستفيد من هذا أنه إذا دخل على الفعل مضارع ناصب واتصل بالآخر نون التوكيد أو نون النسوة فإن الإعراب يكون محليا في محل تقول مبني في محل نصب واضح وأما إذا اتصل به ألف واثنين أواو الجماعة من الأشياء التي تتصل ألف اثنين أواو الجماعة ويا المخاطبة فنستفيد من هذا من القواعد أنه ينتقل من إعرابه بالحركات من إعرابه بالحروف هذا واضح فإذا دخل ناصب يكون منصوبا علامة نصبه حذف النون لن يقوما لن يقوما فتغلن حرف نصب ويقوما فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون تغلى من العراب بالحركة إلى إيش؟ إلى الحرف حذف النون والألف هذه كما تقدم معكم في محل رفع فإذن عندنا شرطان في عراب المضارع هذا العراب أنه ينصب وتكون على متنصب الفتحة تكون على متنصب الفتحة متى ينصب تكون على متنصب الفتحة؟ إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء وهذه الفتحة تكون ظاهرة وتكون مقدرة لن يقوم ولن يخشى لن يقوم ولن يخشى فإن كان آخر هو أو ياء تكون ظاهرة لن يدعو ولن يرميه انتهينا من هذا وانتهينا انتهينا فعندما لا نعلم هذا لن ينال الله لحومها فضل لن ينال الله لحومها أنت فضل لن حرف نصب ونفي ينال فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتح الضارع آخر توفر شرطين دخل عليه نصب ولم يتصل بآخره شيء أحسنته لن نبرح عليه عاكفين نريد الذين لم يعرفوا تفضل لن نبرح لن حرف نصب استقبال أحسنته ونفي كلاكما سهل نسمع الاثنين الآن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 ومصدر والاستقبال سيئة الكلام عليها يخفف فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخرين توفر الشرطيني دخل عليه ناصب ولم يتصل لآخره شيء هذا هو جانب صح وزن شوية قال رحمه الله وأما الأنف فتكون علامة أو فتكون علامة النصب في الأسماء الخمسة نحر أيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك تقدم معنى أن الفتحة وهي الأصل تكون في ثلاثة مواضع فلذلك قدمها لأن الأصل كما قدم الضم هناك فروع وهناك أصول الأصل في الرفع ما هي الضم الأصل في النصب الفتحة فلذلك قدمت الأصول الضم والفتحة فانتقل رحمه الله إلى الفروع وبدأ بالالف بدأ بالالف وبذكر موضعها وأنها تكون علامة للنص في موضع واحد وهو الأسماء الستة وقد الأسماء الخمسة وقد تقدم الكلام عليها ونصبها بالفتحة كرفعها بياش بالواو لا بد من توفر الشروط المتقدمة أن تكون مفردة مكبرة مضافة إلى غيرها المتكلم لا بد من الشروط المتقدمة فهذه الشروط تصاحبه في جميع المواضع في جميع المواضع لا تنفك عنها لا تعرب هذا الإعراب بالوا ورفعا وبالألف نصبا وبالياجرا إلا بتوفر هذه الشروط المتقدمة فهذا هو موضع الالف أن تكون علامة النصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك فمن يعربه فضل لا لا نريد الذي نمع هذا الولد فضل رأيت أباك رافع ماض والتفاعل ساتي تفصيل هذا وأباك منصوب مفعول به منصوب علامة نصبي الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة أو الخمسة وأبا مضاف والكاف مضاف لأنه تلازم إضافة كما سمعت اشترط فيها هذا الشرط في عراب هذا العراب فيكون أبا مضاف والكاف مضاف نيه وأخاك معطوف على أباك والمعطوف على المنصوب منصوب على أباك نحكيه ولا على حرف جر قال وما أشبه ذلك تقول من نحو رأيت حماك وفاك, وفاك وذمال وما أشبه ذلك أي ما أشبه هذه الأمثال،, الأمثال التي ذكرت وما أشبه ذلك من نحو رأيت حماك وفاك وذا مال رأيت حماك وفاك وذا مال فهي أشبهت هذه الألفاظ لأنها من الأسماء الستة وسواء كان إضافتها للضمير المخاطب أو, لي أو لغيره إلا الياء. إلا الياء فإنها لا تعرب معها بهذا الإعراب وإنما تعرب بالحركات المقدرة فلا يلتزم فيها لإضافة إلى الكاف لأن بعض الناس ربما يفهم هذا يقول المصنف ما يمثل بها المضاف مضافة إليش إلى الكاف وليس مقصودا هذا بل سواء نضيفة للكاف رأيت أباك أو إلى نا رأيت أبانا أو إلى أيضا كذلك الها رأيت أباه أو كما كان من الجمع من هذه الأشياء والمثنى رأيت أباكما رأيت أباكم رأيت أباكنا وأيضاً كذلك في الهاء رأيت أباه وأباهما وأباهن وأباهم إلى آخره مع كذلك معناه هذا واضح وأما معليا رأيت أبي وأخي فبالحركات المغدر كما تقدم معكم طيب ألم تعلم أن أباكم أخذ عليكم موثقا أن أباكم أننا حرف توكيد ونصب سيئة الكلام عليها لكن نريد بس الذي بعدها أباكم منصوب علامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنهم الأسماء أحسنته عند من قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل عندما من شاهدنا في موضعين تفضل يا هذا الأخير قالوا يا أبانا نعم وأبانا نريد الأبانا ليه حرف نداء وأبانا منادى منصوب وعلامة نصبه الألف هذا الموضع الموضع الثاني أرسل معنا أخانا فضل واصل أخانا مفعول به أرسل فعل أمر وأخانا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنهم الأسماء الخمسة نيابة عن فتحها والشاهد يا أبانا وأخانا نصب بالألف هنا لأنه من أسماء الخمسة وهذه موضعنا بقي آية أيضا ها عند من نريد من هنا من الذين نمعرفوا فضل أنت أشرايك وجاءوا أباهم عشاء يبكون وجاءوا أباهم فضل بس أباهم جاء فعل وفاعل جاء فعل ماض والو ضمير متصل في محل رفع فاعل أباهم مفعول به منصوب على نصبه تنصبه الألف نيابة عن الفتح لأنه من أسماء الخمسة وعشان عشان ضرف في الوقت هذا يعني جاء أباهم عشان ضرف زمان أي في هذا الوقت أنت من تملزم بهذا ملزم به فقط لأنك عرفت أنه ينصب بالألف فهذا الذي يلزم به الطالب معرفت بماذا ترفع الأسماء الخمسة وبماذا تنصب مع ما تقدم المفرد بماذا يرفع وبماذا ينصب وما سئتي فهذه أمور مهمة من البداية. بدايات النحو إلهنا سبحانه الله وحمدك لا إلهنا نستغفر وبركاته مليك